فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا معنى قوله خفت الموالي اي خفت اقاربي وبني عمي وعصبتي اي يضيع الدين بعدي ولا يقوموا لله بدينه حق القيام فارزقني ولدا يقوم بعدي بالدين حق القيام وبهذا التفسير تعلم أن معنى قوله يرثني أنه إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله والقيام بدينه لا إرث مال ويدل لذلك أمران أحدهما قوله ويرث من آل يعقوب ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين والأمر الثاني ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم والدين فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس رضي الله عنهم أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال المؤلف رحمه الله وبهذا تعلم أن قوله هنا يرثني ويرث من آل يعقوب يعني وراثة العلم والدين لا المال وكذلك قوله وورث سليمان داود الآية فتلك الوراثة أيضا وراثة علم ودين والوراثة قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين كقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية وقوله وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وقوله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب الآية إلى غير ذلك من الآيات ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء ورثة الأنبياء وهو في المسند والسنن قال المؤلف رحمه الله والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض فإذا علمت ما ذكرنا من دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الآية وراثة علم ودين لا وراثة مال فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال الأول هو ما ذكرنا والثاني أنها وراثة مال والثالث أنها بالنسبة لزكريا وراثة مال وبالنسبة لآل يعقوب في قوله ويرث من آل يعقوب وراثة علم ودين وهذا اختيار ابن جرير الطبري وقد ذكر من قال إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته أي ماذا يبره إرث ورثته لماله ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإني خفت الموال من ورائي وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده وان يأنف من وراثة عصابته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم وهذا وجه الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيم الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورث وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كقوله وورث سليمان داود أي في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله الحديث ثم قال في أسانيده وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح واعلم أن لفظ نحن معاشر الأنبياء ولفظ إنا معاشر الأنبياء مؤداهما واحد إلا أن إن دخلت على نحن فأبدلت لفظة نحن التي هي المبتدى بلفظنا الصالحة للنصب والجملة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت بإنا كما لا يخفى أيها المستمع الكريم سوف نكمل تفسير الآية إن شاء الله في لقائنا القادم فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته